أعو اللهم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم مار Se mm -hmm. mm -hmm. والذي ما هم 我们宽人宽 Thanks, boy. Tämä on Se Mm -hmm. millä One word. em um One, one, one, <laughs> What, what? لقد خلقوا من الإنسان I'm اقرأ <متضين> باسم ربك الذي خلق خلق I don't